الذي <سؤال> نحبده ونستعين به ونستحضنه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير اله النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشرف القول مختفاتها وكنا مختفاه بدعه وكنا بدعه وكل ضلاله في النار اما بعد فاني سادت الامام اسماعيل بن يحيى الخرجاني صاحب من رسائل نافعه مصدقه على تقاليد السنه والجماعه وقد كان لتصني فيها سبب وهو ذكر في روايه هذه الرساله من طريق عن ابن عبد الله الحلواني انه قال كنت بتراضل المسلم المغربي فلقبت انا واصحابي لنا يعني ذكروا السنه وائمتها الشافعي ومالك وبينهما من ادركنا المزني رحمه الله فقال بعض أصحابنا بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده أي يقول بالوقف وذكر آقه أنه يقول أي يقول بخطف القرآن إذا أن اجتمع معنا قوم الأخر فغم الناس ذلك غم شديد حزنوا أن ينسب هذا الكلام لهذا الإمام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 پاصمیف هذه الرسالة من كلامه فقال فجرست علي بن الله الحلواني لطرق بلس المغرب في مدنس مذاكرة وكنا جماعة من أهل العلم في مذهب السنة فجرى ذكر علماء بذلك mit مالك el-Shafi'i, el-Abi-Haniifah, el-Sufiana el-Dawri, el-Daúd el-Azfahani, el-Ashaqab i el-Rahuya, el-Ahmad i el-Hambal, el-Muzani. F'arroza un desigualdament en el Muzani. F'arroza, no es una de فضمنا ذلك أن نسمعه عنه وأحببنا أن نعلم حقيقة ذلك فكتبنا إليه كتابا نسأله أن يشرح لنا حقيقة اعتقاده بالقدر والإجاء والسنة والبعث والنشور والموازين والصراط ونظر الناس إلى وجه الرب يوم القيامة وسألناه الجمع والاقتصار في الجواب فلما أن وصل إليه الكتاب رد إلينا جوابه هذا هو سبب تصنيف هذه المسالة أن الإمام رحمه الله تعالى رمي بما ليس فيه فرمي العلماء من أهل السنة بما ليس فيهم أمر قديم ليس هو في المعاصرين من أهل السنة فقط بل هو أمر قديم كما رمي الإمام المقاري رحمه الله تعالى بما ليس فيه وغيره أيضا والإمام المزنين رحمه الله تعالى وصاحب الشافعي كما مر وكان الشافعي رحمه الله تعالى يجله ويحبه ويحدمه ويثني عليه ويقول له إنك لما وضعت الشيطان لغلبت وعنوان هذه بسالة شرط السنة وسمى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رسالته في السنة وقد ذكرها كاملة أي ذكر مع علامة ابن القيم هذه الرسالة كاملة في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية وهناك عوالان آخران هما معتقد الإمام أبي إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني أو عقيدة الإمام المزني والأقرب في تسمية هذه الرسالة كما ذكر أهل العلم شرف الثلنة وقد مر معنا بحول الله ترجمة أو شيء من ترجمة هذا الإمام الكبير قال الإمام إسماعيل بن يحلى المزني رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقه الهدى اما بعد فئنك أصلحك الله سادني أن اوضح لك من السنه امرا اصبر نفسك على ما اشتكي به وتدراء به عنك شبه الاقاميل وزي ما محدثات الضالين فقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا بدأت فيه بحمد الله ذي والتسديد. والتسجيل الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أذني الواحد الصمد الذي ليس له مصاحبة ولا ولد جل عن المتيه فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم القبير المنيع الرفيع أما اقتداؤه بسم الله الرحمن الرحيم فذلك اقتداء بالكتاب العزيز فإن كتاب الله تبارك وتعالى يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وتبدأ به كل سورة عدا سورة براءة وأيضاً اتباعاً للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان يبدأ غتوبه إلى الملوك بالمسمى بسم الله الرحمن الرحيم أي بسم الله أكتب فنقدر المحذوف أو المتعلق فعلاً مؤخراً مناسباً للمقام بسم الله أكتب إذا قدمتها بين يدي الكتابة بسم الله أقرأ إذا قدمتها بين يدي القراءة بسم الله آكل إذا قدمتها بين يدي الأكل فيقدر المحذوب فعلا مؤخرا مناسبا للمقام أما تقديره بالفعل فلأنه الأصل في الأفعال أو الأصل في العمل لأن الأفعال تعمل بلا شرط وأما الأسماء فتعمل بشرط وأما تقديره مؤخرا لأنه أهم وأدن على الاختصاص وللتيمني بالبداءة بسم الله جل وعلا لأن يقدر متقدما عليه ويقدر خاصا لأنه يمكن أن يقدر بين يدي كل شيء بسم الله أبدا سواء كان أكلا أو شربا أو كتابة أو قراءة ولكننا في الأولى نقدمه خاصا مناسبة للمقام فإذا قدم بين هذه الكتابة والتصنيم يكون التقدير بسم الله أكتب فيقدر خاصا مناسبا للمقام ليكون أدل على المراد لأن الخاصة أدل على المراد من العالم يقول الإمام رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أكتب مستعينا ومتبذكا بكل اسم من اسماء الله جل وعلا أما الرحمن أما اسم الله جل وعلا فهو علم على ذات الله بسم الله ومعناه ذو الأنوهية والعبودية فهو مستقف على الصحيح من أليه يألم إلهة فاسم الله مستقل على الصحيح ومعنى ذو الألوهية والعبودية على قلقه أجمعين وهذا الاسم الله هو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء فلا يأتي هو تابعا لأي اسم منها حتى إن في قلقه تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى الصلاة العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لا يعرض اسم الجلالة هنا تابعا لما قبله من الأسماء وإنما يعرض عطف بيان لأنه لا يأتي تابعا وهذا الاسم العظيم قيل هو الاسم الأعظم وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض وبه عبد الله جل وعلا وحمد وعنه يكون السؤال وهو الاسم الذي انقسم الناس في حقوقه إلى شقين وسعيد بسم الله الرحمن الرحيم أما الرحمن فهو أيضا من أسماء الله الخاصة به فليطلق على غير الله ومعناه المتصف بالرحمة المتصف بالرحمة الواسعة لأنه فعلان الذي يدل على الفتعة وعلى الامتلال رحمان فالرحمان يدل على الصفر وأما الرحيم فإنه يطلق على الله وعلى غيره وهو فعيل بمعنى فاعل رحيم أي راحل فرحيم يدل على الفعل ومعناه ذو الرحمة الواصلة فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة فهو جل وعلا الرحمن وهذا يدل على أن الرحمة صفته والرحيم وهذا يدل على أنه يرحم قلقه برحمته لذا ياتي في القرآن وكان بالمؤمنين رحيما إنه بإنه بهم رؤوف الرحيم إذا كان الكلام على وصول هذه الرحمة إلى من شاء من خلقه ولم يجئ قط رحمان به فالرحمان يدل على صفة الرحمة والرحيم يدل على الفعل أي أنه يوصل هذه الرحمة لمن يشاء من عباده بسم الله الرحمن الرحيم عَصَمَنَا الله وَأَيَّاكُمْ بِالتَّقْوَى العثمة هو أن يدفع الله عنك الشر. عَصَمَنَا الله وَأَيَّاكُمْ بالتقوى. وهذا مقتضى العلم فإن العلم مبناه على الرحمة والرحمة تقتضي الدعاء للمتعلم فهو يدعو الآن للمتعلم يقول دفع الله السر عنك عصمنا الله وإياكم بالتقوى والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله مقاية بفعل أوامره واجتناب نواهي عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا التوفيق جعل الله فعل عباده موافقا لما يحبه ويرضاه ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى والهدى هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام رحمه الله تعالى أما بعد وهي كلمة يؤتى بها للدخول في الموضوع المقصود مهما يكون من شيء بعد فأقول كذا وكذا ولابد من الإتيان بالفائل بعدها أما بعد فإنك أصلحك الله وهذا دعاء أيضا له بأن يصلحه الله تبارك وتعالى فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أي من العقيدة كما مر أن السنة تطلق على أصول الاعتقاد وهذا والمقصود بها هنا فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمراً تصبر نفسك على التمسك به فالسنة لا بد لها من صبر للمتمسك بها فالتمسك بالسنة يحتاج إلى صبر وتدرأ به عنك شبه الأقاوين وتدرأ به عنك شبه الأقاوين أي المقصود بالأقويل التي قيلت فيه رحمه الله التي قيلت في الإمام المزني والأقويل جمع أقوال والأقوال جمع قول وتسمى الأقوال المفترات أقويل تققيرا لها فقوله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتضرأ به عنك شبه الأقويل وزيغ محدثات الضالين الزيغ للحرام والميل عن الحق قال الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وزيغ محدثات الضالين المحدثات هي ما أحدث من المسائر على خلاف الصبر ما ابتدعا فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أقرا تصبر نفسك على التمسك به وتبرأ به عنك شبه الأقاوين وزيغ محدثات الضوى والدين وقد شرحت لك منهاجا موضحا المنهاج كالمنهج وهو الطريق الواضح قال الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي أي لم أقصر من ألوت إذا قصرت لم آل نفسي وإياك فيه نصحا أي لم أقصر فيه في النصح والنصيحة في الأصل هي تخليص الشيء من شوائبه شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا بدأت فيه بحمد الله من رشد والحمد هو الوسط ووسط المحمود بالمحامل على جهة التعظيم أو ووسطه بالجميل على جهة التعظيم وإذا تكرر الحمد فهو الثناء فتكرار الحمد ثناء كما في حديث الوريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عمدي نصفي فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد فلما تكررت المحام سميتنا نعم بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد الرشد الاستقامة على طريق الحق وضده الغير قال الله جل وعلا سأصلف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغير يتخذوه سبيلا قال بدأتوا فيه بحمد الله للرشد والتسديد, والتسديد أي أن الله جل وعلا هو المسدد والموفق إلى الخير قال الإمام رحمه الله تعالى الحمد لله أحق من ذكر الآن هو هنا لاستبراق جميع أنواع المحام وهي أيضا للاختصاص الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح وآل العلم يذكرون العلاقة بين الشخر والحمد أو الفرق بينهما فيقولون أن بينهما عموم وقصوص من وجه فيقولون إن الحمد أعم لأنه يكون على الأفعال المتعدية ويكون على الأفعال والصفات الذاتية فالله سبحانه وتعالى يحمد على أفعاله ويحمد على اسمائه وصفاته يحمد على ربوبيته و الوهيته وقدره وحكمته سبحانه وتعالى وذلك منه ما يتعدى نفعه إلى المخلوق ومنه هو مقتصر بالله اما الشكر فيكون على نعمه فيكون الحمد اعم من الشكر والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارب وأما الحمد فيكون باللسان فبينهما عموم وخصوص من وجه والشكر الاعتراف بالنعمة بالقلب باطنا والتحدث بها باللسان ظاهرا وتصريفها في طاعة مسجيها والمنعي بها سبحانه وتعالى الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني قد اخترت بحول الله وقوته شرح العلامة زيد بن هادي رحمه الله تعالى تكئة في مذاكرتنا لهذه بسالة قال الإمام رحمه الله تعالى الحق الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم القبير المنيع الرفيع قال الشيخ زيد بن هادي رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه الرسالة كما يظهر من المقدمة أنها جواب عن سؤال عن أشياء تتعلق بالعقيدة وبيان ما يضادل الاعتقاد الصحيح فابتدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة لما في البدء فيها من البركة والتعظيم لله عز وجل والبدء بذكره فما قال صلى الله عليه وسلم كل أمر ديبان لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع وهذه رواية أخرجها الإمام أحمد وابن ماجا ومسائيه في السنة الكبرى وفي عمل اليوم والليلة وابن في الصحيح وفي رواية أجزم وهذه أخرجها أبو داوود في وهي أيضا عند الطبرانيف الكبير وكذلك روايتان وكذلك روايتين ضعيفتان وكذلك الروايتان ضعيفتان ضعفهما العلامة الألماني رحمه الله تعالى كما في الإروان ومعنى أجدا أو أقطع أي قليل البركة قال ثم ابتدأ رسالة بالدعاء كما هي عادة المؤلفين في علوم الشريعة فقال عصمنا الله وإياكم بالتقوى وهو مأخوذ من قول الله تعالى واعتصموا بحمد الله جميعا فدع المؤلف رحمه الله بالعصمة التي هي الحر وذلك بالتزام تقوى, تقوى الله في الأقوال والأفعال الظاهرة والباطلة وحيث إنه لا يوفق إلا من وفقه الله تبارك وتعالى أتبع ذلك بالدعاء بالتوفيق فقال وفقنا وإياكم لموافقة الهدى أي أنهمنا وثبتنا وسددنا وإياكم أيها السامعون والسائلون لموافقة الهدى أي لأن نوافق الهدى في كل ما نأتي ونذر والهدى هدى الله تبارك وتعالى دين الإسلام وضد الهدى الضلال والهوائي ثم شرع الإمام المزني رحمه الله تعالى في المقصود بعد قوله أما بعد وهي كلمة يمتابعة في الخطب وفي المؤلفات وفي الخطابات حتى قيل إنها فصل الخطاب وهي للانتقال من موضوع إلى موضوع آخر فكأنه هنا انتقل المؤلف من موضوع الدعاء بالعصمة له ولكل سامع وقال وبالدرجة الأولى من سأله والتوفيق والسداد إلى الشروع في الموضوع فقال أما بعد وهي عند علماء النحو بمعنى مهما يكم من شيء فالأمر كذا فكأنه قال مهما يكم من شيء أصلحك الله وكذلك في قوله أصلحك الله دعاء بالصلاح صلاح القلوب وصلاح الجوارح فمن صلح قلبه صلح جوارحه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله والحديث في الصحيحين وضد الصلاح الفساد فمن فسد قلبه فسدت جوارحه وسائر أعماله للحديث المذكور وإذا فسدت فسد الجسد كله وفي قوله رحمه الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به أي سأله أن يرشده إلى أمر يتمسك به ظاهرا وباطنا يتعلق بالاعتقاد ومن ذلك الكلام في القدر والإرجاء والقرآن الكريم والبعث والنشور والموازين قال وتدرأ به عنك شبه الأقويل لأن الأمر الحق في تصحيح الاعتقال أدلة الكتاب والسلق فمن عرفها وتمسك بها استطاع أن يدفع بها شبه أهل الزيل والضلال من أهل التحريف والتشبيه والتمثيل والتعطيل والتأويل قال وتدرأ بها عنك شبه الأقويل وزيغ محدثات الضالين والمحدثات هي البدع والضالون هم الجاهلون الذين جاهلوا الحق فلم يعلموا ولم يعملوا به ولما كان النصارى جاهلين سماهم الله ضالين في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى ومن تشبه بياتين الأمتين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فهو منهم فيما تشبه بهم فيه ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارد وفي الحديث الثالث من تشبه ومن تشبه لقوم فهو منهم أخرجوا الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن وغيرهما وصححوا الألباني في الإرواب ومن تشبه بقوم فهو منهم أي هو منهم فيما تشبه بهم فيه ولا يلزم من ذلك أنه كافر ككفرهم فقد يتشبه بهم في بعض الخصال التي يكون بها عاصيا ومخطئة ولكنها لا تفريده من الإسلام فيأخذ جزاءه عليها ثم وعد المصنفون السائلة الجواب بقوله وقد سرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آد نفسي وإياك فيه نصحا يعني لم يقصر فيه من النصح لي ولك وإنما أبلغ جهده ناصحا في البيان بأدلة الكتاب والسلق قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى بدأت فيه بحمد الله قال الشارع رحمه الله كما هي السلق والحمد الله تبارك وتعالى من افضل الدعاء وخير الذكر وفي الحديث كل امر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله فهو اجدم وهذا الحديث حاله أفضل من حديث البسملة كل امر ذي بال لا يبدا فيه بسم الله فهو هذا الحديث بحمد الله فهو اجدم حاله افضل من تلك وفي رواية الأقفع أي قليل البركة وقد أشد الله تبارك وتعالى الأمة لأن يحمدوه في كل حال من الأحوال فقال في أعظم سورة من القرآن الحمد لله رب العالمين وأمر بذلك في قوله وقل الحمد لله الذي لم يتفل وقول وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفر وقال جل وعلا الحمد لله فوطر السماوات والأرض وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وغير ذلك كثير الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يدعى له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لذن الآية فهي أي الحمد كلمة كل شاكر فالحمد لله كلمة كل شاكر وذكر لله تبارك وتعالى ومعنى الحمد السلام على الله بالجميل الاختياري والله عز شأنه أحق من ذكر بالحمد وأثنى عليه عباده بذلك فله الحمد دائما وأبدا وله الشكر كذلك على كل نعمة أنعمها من نعم الدين والدنيا قال الإمام المزري رحمه الله تعالى وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد الواحد من أسماء الله تعالى قال الله جل وعلا قل هو الله أحد والواحد دال على الوحداني أي أن الله وحده المستحق للعبادة دون سواك كما قال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال عز وجل فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المؤمنين وقال سبحانه وما من إله إلا إله واحد إذن فالواحد اسم من أسماء الله اسم لله عز وجل يدل على الوحدانين أي أن الله جل وعلا هو الذي فرض بالخلق والرزق والتجبير وهو المستحق للعبادة وحده دون ما سواهه فالله جل وعلا أحد في ذاته وأحد في صفاته وأحد في ربوبيته وأحد في ألوهيته وهو جل وعلا ظالم لا يغلب وقاهر لا يقر وعزيد لا يضار ولا يحتاج سبحانه وتعالى إلى معين ولا وزير أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو نحن الصمد الصمد اسم لله تبارك وتعالى ومعناه السيد المالك المتصرف الذي تصمد إليه العباد في حوائجه يتخذونه في حوائجه ويمزلون به حوائجه ويرضون إليه في حوائجه فيرضي جل وعلا الحاجات ويفرج الكربات والصمد أيضا كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما والسيد الذي كمل في جميع انواع السرف والسلطن ولما اثبت الامام المودني رحمه الله تعالى له من الاسماء الداله على صفات الكمال نفى عنه صفات النقص والعيب ومشابهه المخلوقات فقال الذي له ليس له صافه ولا ولد. وذلك كما قال الله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكون له صاحبة وقال سبحانه وأنه تعالى يجد ربنا ما اتقن صاحبة ولا ولد وقال عجز شأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فجمع المؤلف هنا بين إذبات صفات كمال لله عز وجل ونبي صفات النقص والعيب عن الله تبارك وتعالى ومعلوم أن النبي لصفة من الصفات في حق ربنا تبارك وتعالى ليس نبياً مخضى وإنما هو لنبي الصفة والإثبات كمال ضدها فهو جل وعلا ليس له صاحبة ولا ولد لكمال غناء وهو جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيميته وهو جل وعلا ليبنم أحدا لكمال عدله سبحانه وتعالى وذلك هو معتقد ومنهج أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة فنزها المصرف رحمه الله تعالى ربنا, ربنا تبارك وتعالى عن الزوجة وعن الولد وقوله جل عن المثيل أي تنزها سبحانه أن يكون له مثيل من مخلوقاته بل هو صاحب الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات وأفعالا وقد قال عز وجل ولم يكن له كفوا أحد وقال سبحانه هل تعلم له سمية والجواب لا سمية أي لا مثيل له ولا شبيه له في ذات لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع المصير وقوله فلا شبيه له، أي لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لا في ذاته، ولا في أسمانه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله قال العين محمد رحمه الله تعالى من شبه الله بخارقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيا ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى عنه في العلوم فالله جل وعلا صاحب الكمال المطلق ومخلوقاته مفتقرة إليه في كل شأن من شؤونه فلا تبيه له من مخلوقاته كما تزعم فرق التشبيل وقوله ولا عدين أي لا يعدينه شيء سبحانه وتعالى فلا يساويه شيء ولا يمكنه شيء من مخلوقاته لأنه جل وعلا هو القالق وما سواه مخلوق وهو المعبود وما سواه عبد وهو الظليل وما سواه مفتقر إليه وإذا كان أمر كذلك وهو كذلك فلا شبيه له ولا عدين له ولا مثيل والعديل والنظير والمساوي قال الله جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يعدلون به غيره مع أنه وحده المتفرد بالخلق والرصف والملك والتنبير فهذه طريقة السلف في إثبات أسماء الله وإذبات ما أثبته نفسه ونفه ما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى فيذبتون من الأسماء والصفات ما أثبت الله جل وعلا لنفسه مع نفه مماثلة المخلوقات وعقدتهم في ذلك وقاعدتهم إذبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل إذبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل وهذا هو مقتضى قوله جل وعلا ليس كمثله شيء فهذا هو التنزيل وهو السميع البصير هذا هو الإذبات إذبات بلا تمثيل وتنزيل بلا تعطيل قال المصنف رحمه الله تعالى السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع قال الشارع،, قال الشارع رحمه الله تعالى هذه أسماء من أسماء الله الحسنى كل اسم دل على صفة ويقصد في الجملة وإلا فمن هذه الأسماء ما لم يأتي في الكتاب والسنة وقول الإمام رحمه الله تعالى المنيع الرفيع والإمام رحمه الله تعالى إنما ذكرها من باب الإخبار وهو باب واسع أوسع من باب الصفات فضلا عن باب الأسماء السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع فقوله السميع وصف لله جل وعلا دل على إذبات صفة السمع الذاتي سمع يليق بعظمة الله وجلاله فالله جل وعلا سميع بسمع لا كما يقول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم سميع بلا سمع بل هو سميع بسمع يسمع به جميع الأصوات على اختلاف اللهجات وتفنن الحاجات سميع بسمع يسمع به جميع الأصوات وزع سمعه المسموعات جميعها وهو سمع يليق بعظمة الله وجلاله لا كسمع المقلوقين والبصير اسم دل على إذبات صفة البصر إلا فهو بصير ببصر سبحانه وتعالى يصر جميع مخلوقاته في سماواته وأرضه وبين ذلك لا يخفى عليه شيء من ذوات المخلوقات ولا من أعمالهم ولا من أقوالهم ولا من تصرفاتهم الظاهرة والقفية فالله جل وعلا بصير الذي نمذ بصره كل المبصرات ووسع بصره جميع المبصرات العليم وهو اسم من اسماء الله جل وعلا دل على صفه ذاتيه وهي صفه العلم صفه تليق بعظمه الله وجلاله وكل علم في الخلق فهو من علم الله وتعليم الله لهم بواسطه الرسل الكرام والكتب المنزله فعلم جل وعلا لهكم بجلاله كامل بكماله وما اوتيتم من العلم الا قليلا والخضر قال لموسى عليه الصلاة والسلام لما نقر العسفور البحر قال إن مثل علمي وعلمك في علم الله جل وعلا كمثل ما أخذ هذا العسفور من البحر وهذا للتقريب فقط فالله جل وعلا أحاط علمه بجميع المعلومات مما في الأرض والسماوات وغل ذلك من المخلوقات عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البدل والبحث وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا عبت في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقال الله جل وعلا وسع ربنا كل شيء علما وقال سبحان وما تفعل من خيري يعلمه الله الخبير الخبير مرادف للعليم من الخبرة وهي العلم أو, هو أو هي تمام العلم أو هي تمام العلم قال والمنيع المنيع قال السارف رحمه الله القوي الغني الطادر والقاهر والغالب فهو الريد به العزيز الذي لا يغلب قال الله جل وعلا إن ربك هو القوي العزيز والمليع ليس من اسماء الله جل وعلا والمليع هو الممتنع عن كل من يقصده فهو ذو العزه والعظمه وذو القوه والقهر لغيره سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله تعالى والرفيع رفيع القادر ورفيع الشأن والعالي فوق كل شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهو سبحانه وتعالى له رفعة المكان ورفعة المكانة فهو قسنو على عرضه وهو الإله الحق الذي ترضع لجبروته وعزته كل المخلوقات وأسماء الله جل وعلا توقفية وكذلك صفاته تبارك وتعالى لنثبت من الأسماء والصفات إلا ما ثبت في الكتاب والسمنة والإمام رحمه الله تعالى ذكر بعض الأسماء كالمنيع والرفيع مما لم يدل عليه الوحي وإنما أراد به الإخبار عن الله عز وجل وهو باب أوسع من باب اتفاق فأراد يغبرا عن الله عز وجل بأنه له جميع معاني العلوم فهو الرفيع الذي له رفعة المكان والمكان وجميع معاني العلوم ثابتة لله جل وعلا اتتأى المصنف رحمه الله تعالى رسالته بالمسملة اتداءة القرآن وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر سبب تصنيف الاسماء والمقصود منها ثم ذكر اسماء من اسماء الله جل وعلا واخبر عنه ببعض الصفات وهدفه البال الاستفاد الى تمثيل ولا تشبيه وهو اصل من اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه لان الامام المودني رحمه الله تعالى استري عليه انه فيقول انه مخلوق او انه يتوقف فيه فبدأ بذكر بعض الأسماء والأسماء تتظلم الصفات وفيه إسارة مجزة ورسالة لبيان منهجه في الأسماء والصفات وأنه جار على طريقة السلف في ذلك كله فينبت الصفات بلا تنبيل ولا تسبيل ويمرها من غير تأويل ولا تحليل هذا ما تنصر من هذه الرسالة المباركة في هذه الغذة نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وصدر لهم على محمد وعلى الله وصفه وسلم والحمد لله رب العالمين